بسم الله الرحمن الرحيم لا الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ومر بنا ذكر اركان الايمان الخمسه الايمان بالله والايمان بالملائكه والكتب والنبيين واليوم الاخر والان وصلنا الى الركن السادس وهو الايمان بالقضاء والقدر او الايمان بالقدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الايمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره اي من الله اي ان القدر من الله والامام احمد رحمه الله تعالى مسئول عن القدر قال القدر قدره الله سبحانه وتعالى فالايمان بالقدر ركن لا يكون الانسان مؤمنا حتى يؤمن بالقدر وقد ذكر حميد بن عبد الرحمن ويحي بن يعمر انهما اتيا الى المدينه قال لعلنا نلقى احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عبد الله بن عمر قال فاكتنفته انا وصاحبي فقلت له يا ابا عبد الرحمن ان قبلنا اناس في العراق يقولون لا قدر وان الامر انف لا قدر يعني ما في شيء مكتوب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 قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الاخر والقدر خيره وشره إلى آخر الحديث وهذا سبب ورود الحديث او ذكر ابن عمر لهذا الحديث لما رأى اناسا أو بلغه عن أناس ينكرون القدر أن الله كتب مقادير الخلائق فالقدر أو الإيمان بالقدر ركم من أركان الدين وعندنا شيء يسمى القضاء القضاء والقدر وأكثر أهل العلم من القضاء والقدر شيء واحد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 قال ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بأركانه يعني ما تسمى أركان القضاء والقدر وفي حقيقة الأمر كل الناس المسلمين أقصد يؤمنون بأركان القضاء والقدر وإن كانوا لا يعرفونها يقول لا لي لا يعرفها لكن يؤمنوا بها مثل الصلاة الآن لما تجي الرجل كبير في السن مثلا تقول لا عدد لي أركان الصلاة يقول ما أفكر. طيب صل قال واحد ما ركع بالصلاة صغير قال لا ما تصح صلاة إذن هذا ركب فهو يعرف أن هذا ركن لكن ما يقدر يعددها بتا. حتى قال بعضهم قيل لأبي حنيفة تذكر لنا شروط الصلاة لا ما عدها ما كما يعدها الآل الناس لكن يعرف أن هذا الأمر شرط لصحة الصلاه وهذا الأمر ليس بشرط لصحة الصلاه هو عالم من علماء الأمة طيب وإمام متبع فالقصد أن الأركان هذه يؤمن بها الجميع وكلنا نؤمن بها وإن كنا لا ننتبه لها كعد لكن نؤمن بها أي حتى تسأل عنها يقول لها ما نؤمن بهذا فأركان الإيمان بالقدر أربعة وهي الإيمان بعلم الله والإيمان بالكتابة والإيمان بالمشيئة والإيمان بالخلق هذه الأركان الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق يعني أن نؤمن أن الله بكل شيء عليم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 بمشيئته بمشيئته ما في شيء غصب عليه سبحانه وتعالى إذن يحبه ويرضاه وشاءه فوقع سبحانه وتعالى الآن في ناس قاعدين بمرقص ويرقصون في ناس يسكرون في ناس يشركون هل هؤلاء الذين أشركوا ورقصوا وشربوا هل هؤلاء فعلوا ذلك رغما عن الله ابدا كله بمشيئته سبحانه. لكن ما يحب هذا الشيء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 كل شيء سوى الله فهو مخلوق والخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أبدا الخالق هو الله نؤمن أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى هذا هو الإيمان بالركن الرابع وهو أن الخالق هو الله وذلك يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ويقول الله تبارك وتعالى عن ما يدعون من دون الله تبارك وتعالى فليخلقوا ذبابا ما يخلقون ذبابا ابدا يقول الله تبارك وتعالى ان الذين تدعون من لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فاذا الله تبارك وتعالى خالق كل شيء جل وعلا هذه اركان الايمان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 واحد راح يشرب خمر وتسكر المحل اذا هذا أشاء شيئا لك ليس كل شيء نشاؤه يكون صحيح؟ أنت بتسافر رحت ولا ممنوع من السفر رحت بتسافر للطيارة أجلوها رحت بتسافر ولا جوزك منتهي إذن أشيئت شيئا لكنه لم ينفذ هذا الشيء الذي شئته فليس كل شيء تشاؤه يقع لكن كل شيء يشاءه الله يقع سبحانه وتعالى فكل شيء بمشيئته جل وعلا العبد له مشيئة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 فاختاروا, إيش؟ فاختاروا الشر فاستحبوا العمى على الهدى ولذاك يقال لأهل الجنة ادخل الجنة ما كنتم تعملون يقال لأهل الجنة ادخل النار ما كنتم تعملوا. اذا دخول الجنة بعمل الانسان ودخول النار بعمل الانسان صحيح ان في النهاية فضل الله عظيم على من هداه سبحانه وتعالى ما ظلم احدا جل وعلا فالكافر عندما اختار الكفر اختاره ب كامل إرادته غير مجبر غير مجبر هو الذي اختار الكفر طيب قد يقول قال طيب لماذا ما هدى الله الناس جميعا كما هدى الملائكة أنت ما تفرض على الله شي سوي الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أراد الاختبار سبحانه وتعالى أراد اختبار الإنس والجن فقال لا اختبركم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 دالك. فلا يجوز ايقاع اللوم على الله جل وعلا يقول لله سبحانه يا ربي لماذا اخترت انا طريق الغواية انت اخترت انت اخترت طريق الغواية يا ربي لماذا لم تعصمني ولماذا اعصمك انا اعطيتك القدرة على الاختيار ارسلت الرسل وانزلت كتب ولو كنت معذورا لما عذبتك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما لو كنت معذورا لم يصل العلم لم يصل الدين لم يصل لك لا أعذبك وما كنا معذبين حتى نبعث رسول إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر على من فعل هذه المعاصي ثم بعد ذلك ذكر أن الاحتجاج باطل ان الله أضاف عمل العبد إليه قال يوم تجزى كل نفس بما كسبت أن الله لا يكلف النفس إلا وسعها وأن كل واحد يعلم الفرق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 ليس باختيارك لكن أنت رحت ودفعته هذا اختياري ولا لا اذا اختياري إذا العبد له اختيار له العبد اختيار والله يحاسبه بناء على اختياره والعاصي قبل أن يقدر على المعصية لا يدري ما يقدر له يعني بعضهم يقول طيب أنا الله أجبرني على المعصية يقول لا الله ما أجبرك على أنت الذي اخترت المعصية كمثل ما يعبر عنه بطريقين مثلا إنسان يريد أن يذهب إلى بغداد مثلا يقال له هذا طريق الى بغداد وهذا الطريق فيه قطاع طرق وفيه مفازة يعني بر مسافة طويلة ومحطات الوقود قليلة ولا يوجد فيه شرطة والشوارع غير معبدة جيدا وهذا الطريق بعكسه طريق معبد فيه محطات وآمن وفيه الشرطة وفيه كذا وهي... أي أي طريق يسلك العاقل يسلك الطريق الثاني فلو سلك الطريق الأول وبعدين قال أنا مجبر هل يقبل منه هذا لا يقبل منه هذا إذا الإنسان غير مجبر إنسان مختار فالذي اختار طريق الخير اختاره بإرادته والذي اختار اختار طريق الشر اختاره بإرادته كذلك إن الله أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله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 او اشرك او كذا يقال هذا عمل الله لا هذا عمل العبد لكن الله تركه يعمل يعني نعم سرق برضا الله بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى وكان يستطيع ان يمنعه لكن تركه سبحانه وتعالى يعمل لانه هو الذي اختار هذا الطريق فلا يقال ان كل عمل نفعله الانسان الله راضي عنه لا الله قد يكون غير راضي مثل انت الان كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم هذا لا يعني أننا راضي عنا حتى إذا أخذه لم يفرطه مثلا الحين أنت عندك مثلا موظف مثلا وقاعد يأخذ رشوة يمشي معاملات بالرشوة وكذا وانت دريت فتتركه حتى تمسك متلبسا صحيح ولا لا فهل يقال أنت راضي عن الرشوة لا يقال لماذا لأنك أنت حابله تبي صيلة متلبس بهذه الجريمة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 ويقول هو كريشة في مهب الريح يعني ليس له اختيار الله يودي مني ودي مني ودي مني ليس له اختيار كما يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أنت ابتلى بالماء يعني الله سبحانه وتعالى كتب علينا كل شيء وبعدين يقول لنا دير بالك من المعاصي دير طيب انت كتبت علينا المعاصي هم يقولون هكذا والعياذ بالله يقول انت كتبت علينا كل شيء مقدر ومكتوب مثل اللي مربط وقطيتها بالبحر تبتل بالماء انا مربط هذه دعواهم يدعوا هذا كذب لان الله سبحانه وتعالى ما اجبرهم على شيء سبحان الله كتب ما سيفعلون عن علم لا عن اجبار الله سبحانه وتعالى كتب ما سيفعلون عن علم الله يعلم ما سيختار الانسان لكن من الذي اختار الانسان في النهايه الانسان هو الذي اختار طيب والكتابه التي كتبها الله قالوا هذه كتابه علم الله جل على نرجع الى اركان القدر قلنا ايش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 الذي فعل الطاع الإنسان والذي فعل معصي الإنسان طيب وهذه الكتابة لكمال علمه يعلم ما سيختار الإنسان فمن الذي عمل إذن الإنسان فكتابة الله ليست جبرية ما أجبر أحدا سبحانه وتعالى وانما قال لمن شاء منكم ان يستقيم استقيموا طيب وإذا كاتب علينا ما نستقيم أنت مالك شغل بالله أنا كاتبة استقيم أنت الآن أنت ما تدري بشغل اللي أنا كاتبة فالان لو واحد مثل هؤلاء مثلا واحد تجي عليه طيب انت الان يعني ماشي قبلت بهالشي قال يمكن الله كاتب انك تشبع يلا طيب قال لا تاكل اذا كاتب الله انك بتشبع راح تشبع لا تاكل تبعيال يا بعيال لا تزوج اذا الله كاتب انه يجيك عيال؟, بيجيك عيال لا تعمل ليش اذا الله كاتب انك ترزق سترزق لا تعمل يرضون ما يرضون يعملون ويتزوجون ويأكلون ويتعالجون طيب ليش؟ ليش؟ ليش توي هذا الشكل ليش ما تقول الله كاتب؟ شمعنى بأمور الشرع الذي يأمرك الله بها تكفر وتقول الله كاتب؟ لكن أمور الدنيا لأن الله كاتب كل شيء سبحانه وتعالى ليش تصير اختيارية؟ ليش تصير يعني شهوانية القضية حسب الأهواء؟ فإما أن تلتزم أن كل شيء مكتوب وخلاص لا, تقعد لا تتحرك لا تتزوج لا تأكل لا تنام لا كذا لا كده وتقول الله كاتب عليه ونفس الشيء ما ذكرنا طريق إلى بغداد روح طريق المخوف وهذا يقول الله كاتب ما يفعل هذا أبدا فاذا لما يفعلها فقط في أمور فضل فدل هذا على أن الشيطان هو الذي يحركه هذا أمر المجموعة الثانية عكسهم تماما هؤلاء قالوا الله كاتب كل شيء وأنا كالريش في مهب الريح ما استطعت أن أفعل شيئاً عكسهم تماما الذين نفوا الكتابة نعم قال ورد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل الطائفة الثانية القدرية اللي قالوا شنو ماكو شيء مكتوب اللي ذكرنا عن عبد الله بن عمر طالب لو ما في شيء مكتوب لأن إذا قلنا في شيء مكتوب معناه نسبنا الله إلى الظلم لأن عندهم كتب يعني قدر وألزم ورضي و... كذا طيب فقالوا عشان نزه الله إذا ما في شيء مكتوب وإنما الكتاب متى بعد أن يقع طيب الآيات والأحاديث ذكرناها قبل قليل طيب الله تعالى تيقل ما اصاب مصيبه في أرض ويمفسكم إلا في كتاب من قبل أن أبرأها قول الله تبارك وتعالى وعندهم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا في كتاب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 وان ما في شيء اسمه ما في شيء مكتوب والا اين الايمان بالقضاء والقدر قضاء والقدر اي ما قدر الله تبارك وتعالى كونه قبل أن يقع وأما في العقل يقول الكون كلهم ملك الله تبارك وتعالى كيف يقع شيء بدون اذنه سبحانه وتعالى ما يقع شيء الا بإذنه سبحانه وتعالى لذلك يقول الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ويقول لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى فالقصد أنه لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فالقدريه ضالون والجبريه ضالون ال ال ال القدريه بس هذه فائدة فقط أن القدريه سموا بغير اسمهم يعني بعكس اسمهم يعني المفروض هم القدر فلن تقول القدرية يعني مثبت القدر لكن هلأ نفات القدر وسماهم أهل العلم القدرية فعندما تسمع القدرية ليس الذين يثبتون القدر وإنما القدرية الذين ينفون القدر لا يؤمنون بشيء اسمه قدر أو شيء مكتوب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على بينا محمد